بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد في الحقيقة أنا اللي طلبت من دكتور محمد رفعت ان احنا نلتقي مع بعض الآن وده يعني ضمن ان احنا يعني بصوا اخواني في الايبصة اخواتنا واخونا محمد ربنا يحفظه ودكتور محمد طبعا معانا يعني ربنا يبارك فيه بصوا جماعة ليس بالبطولات الفردية وحدها تنتصر الدعوات مشكلتنا ك يعني كملتزمين ان احنا افراد الارخبيل السلفي الارخبيل السلفي عارفين الارخبيل الاندونيسي اندونيسي عبارة عن الاف من الجزر جنب بعض فسموها الارخبيل الاندونيسي احنا الواقع السلف بتاعنا ارخبيل سلفي يعني الجزر جزر فردية الاخ ده شغال لوحده والاخت دي شغاله لوحدها والاخت دي زعلت ف قامت رايحه عملت حاجة لوحدها والاخ ده زعل فراح عمل منتدى لوحده او راح عمل وقع لوحده ودايما الحل هو الايه الانفصال والتباعد والبدء من جديد وان احنا نعمل ريستارت في كل حاجة في حياتنا لوحدنا لا يا جماعة الوضع ده مش هينفع احنا عايزين دلوقتي احنا عندنا على النت وقع كبير جدا النت دلوقتي انا بعتبر ان فرصة كبيرة كبيره انا بعتبر ان النت دلوقتي عامل زي قناه الناس اول ما فتحت او زي الفضائيات اول ما فتحت ملايين من الناس بتتفرج وما فيش حد بيجمع الناس دي على على هدف من أعمال الخير لو حد بإذن الله سبحانه وتعالى فعلا طرح طرح قول الخير ونزل للناس وهو جاهز انه يعمل لهم بيئة إيمان ان شاء الله بإذن الله هي يعني هيصيب أبواب عظيمة جدا من الخير للناس هيصيب لو حد نزل للناس الآن هيصيب أبواب خير عظيمة جدا للناس وهيخدمهم عشان كده بإذن الله سبحانه وتعالى اه اه يعني الان احنا عايزين نعرف واحنا بنعمل موضوع الورش ده ايه الحاجات اللي احنا لازم نتذكرها انتوا دلوقتي المفروض ان انتوا مسكين ورش والمفروض يا جماعة ان الفريق ما يقفش عند كده يعني انا هبدأ من دلوقتي احاول ان احنا يبقى لقاءات مع بعض ولكن يعني مش هينفع نبقى في مثلا اخ او بس اللي موجودين مسكين ورش يعني انتوا رشحوا لنا ناس فيش حد طبعا يعني بيدخل في موضوع التنسيق بتاع الورش غير لما بيعدي على دكتور محمد رفعت وبنتشاور مع بعض فيه وبنقرر ان يدخل باذن الله سبحانه يعني ما حدش يعني يعني الموضوع ده ايه في مشروع مش مش يعني ايه مش فكر فردي في هذا الامر اه اه المفروض ان احنا عندنا مشروع وعايزينه يكبر الناس اللي بتدخل معانا ديت باذن الله سبحانه وتعالى على الدروس احنا عايزين الناس دي فعلا تبقى عائلات ملتزمة مع بعض يعني زي الاسر الملتزمة مع بعض عايزين العاقة بينهم تبقى قوية عايزينهم يتربوا الورش على الارض بفضل منة الله خرجت اخوة افاضل جدا وخرجت اخوات بفضل منة الله بيعملوا اعمال في غاية الجمال الوقتي احنا عايزين الورش بتاعت النت يبقى لها نفس الثمرة طيب النقطة الاولانية اللي نتكلم معه ايه النقطة الاولانية النية النقطة الاولانية النية. وإنما لكل إنت نيتك وان وانت نيتك ايه النقطه الاولانيه ان احنا نصلح نفسنا من جوا ما ينفعش ان انت تبقي بتنصحي الناس وانت نفسك مانتش في اعلى حالاتك الدينيه وانت نفسك ما تبقيش منطلقة يعني لازم تكون انت متوازنه في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى عشان نبدأ نساعد الناس يبقى ما ينفعش ان انا انصح الناس وانا سايبه نفسي ما ينفعش ان انا احرق نفسي باسم الدعوة الى الله لا انت نفسك انت بتسمع دروس دينية يعني انا عايز يعني أمال الاقصى وام حمزه او غايتي انا عايز اسالكم كلكم انت بتسمع دروس دينية انت مع نفسك كده بتقفل على نفسك اوضتك وتسمع درس ديني انت عشر ذي الحجه وبعد ايام انت سمعت درس عن عشر ذي الحجه لنفسك عشان تسخني على العباده ولا احنا تفكيرنا دلوقتي احنا نفيد الناس بايه دي هتبقى مشكله هنا وخطر شديد جدا يا جماعة ان احنا ننشغل بدين الناس عن ديننا. يعني انا وصلت ل... ل... ل... لقاعده في حياتي ان اللي مش خايف على دينه عمره ما يخاف على دين الناس فاللي مش مهتمة بدينها بينها وبين ربنا مش ممكن هتبقى متفانية في الاهتمام بدين الناس لحظة الازمات الحقيقية هتضعف ومش هتقدر تواصل يبقى اذا النقطة الاولى اهتمامك انت بدينك انت نفسك اخبارك ايه انت نفسك اخبارك ايه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا القوة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة ان انا هجيلكم المدينة المنورة قال لهم ايه بس في شروط ايه الشروط السمع والطاعة في المنشط والمكره انك هتبقى جندي انت هتبقى جندي وبركرة هتبقى جندية انتم موافقين على الجندية ديت وعلى النفقة في العسر واليوسر انت تطلع من جيبك وهتصرف امال مين هنصرف على الدعوة هنفضل نشحت من الناس وعلى الامر بالمعروف انها المنكر انت هيب عندك ايجابية في التعامل مع كل مشكلة تتعلق بالدين انت مش هتكلم ومشكلة تحصل تعالى يا رسول الله زي الوقت يكسر من الاخوة يا دكتور حازم ات قارئ بتاعتنا فيها مخدرات تعالى لهم درس يا شيخ احمد جلال البلد بتاعتنا فيها اختلاط تعالى لهم درس يا شيخ علي قاسم البلد بتاعتنا انتشر فيها زينا. تعال تعالى لهم درس يا ابني مش الحل تعالى يا ابني وانت عملت ايه انت لميت الثلاث اربع اخوه اللي موجود في المنطقة في في في عندك وعملت جلسة اسبوعيه وبداتوا تتفقوا انكم تنزلوا مثلا جولة للشباب توزعوا عليهم ورق او مطويات او سيديات كل اسبوع يا ابني اشتغل واحنا عننا ليك انما ما تبقاش انت ميت وتيجي تقول تعالوا يعني يعني انت طب وانت بتعمل ايه طب وانت هتنمو امتى طب وانت هتتغيري امتى يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة هنشتغل مع بعض الوقت النبي ما كانش يرايح يربي الانصار بس ده كان رايح يشتغل معهم يعني احنا الوقت يا جماعة مجموعة هنشتغل مع بعض والوقت باذن الله مش كل واحدة مسكة ورشة هتفضل مسكة ورشة لان الواقع كبير والاحداث كتير وفي ناس منكم هيسقطوا في الطريق يعني <تصفيق> يعني ده كلام وفي ناس منكم يعني ممكن ما ينشطوش ويواصلوا وفي ناس منكم هيبقى طاقتهم محدودة يبقى وفي ناس منكم هيبقوا ايجابييين جدا وهيبداوا يعني انت دلوقتي انا عايزك تجيبي معاكي مين المميزات اللي انت تعرفيهم اللي ممكن يشاركوكوا بحيث ان الورشة ما يبقاش ماسكه واحده بس انت برضو مين اللي معاك يعني مين الشخصيات المميزة اللي على النت يا جماعة احنا دلوقتي بنبني فريق نشتغل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى لازم يكون في احساس بالمسؤوليه لازم يكون في احساس ان من فنب فناب عليه الصوصه الأنصار في المدينة هو راح يشتغل معاهم مش بس راح لربيهم فقال لهم في شروط ليه لان انا مش جاي اربيكم انا وانا داخل درس الغرفة الصوتية ما بشروطش على الناس اللي دخله وبقول لهم بص يا جماعة في شروط عشان اديكوا درس ليه ده تربية بس إنما الوقت في اللقاء ده لا ده إحنا يبقى فيه شغل يبقى أنا لازم أضمن إن الناس اللي معايا عندها ذاتية الناس اللي معايا عندها إيجابية الناس اللي معايا عندها صدق بإذن الله الناس اللي معايا عندها روح مبادرة إحنا ننزل فوق صعب الموقع لما عدت مع دكتور أحمد أمين والإدارة الموقع لقيت إن الموقع طريق الله مليان أعمال ضخمة جدا ولكن الشباب عن النت ما يعرفوش عن أي حاجة يبقى إحنا الوقت بنكون فريق يبقى عبارة عن جسر ما بين الشباب الغير ملتزم عن النت وما بين الاعمال العظيمه اللي موجوده والمربين ودروس الغرفه صوتها لما حتشعرف عنها حاجه غير المية ولا الخمسين اللي بيحضروها يبقى احنا دلوقتي احنا هنبقى فريق دعوي اجتماعي ايماني يبقى لازم احنا نفسنا نبقى نحن فاهمين ايه الموضوع نحن نفسنا نبقى محتسبين على الله النية لازم نبقى فاهمين ان الوحدك مش هتقدر سيدنا موسى قال اشركه في امري انا اقرب اخ او, او اقرب لي مش اللي هيبقى مرتبط بقضيه الشيخ لا اللي مرتبط بالبناء اللي مرتبط بالمشروع اللي مرتبط بالرسالة مش اللي عايز يقفل الموضوع على نفسه لا اللي عايز يدخل كل إنسان كف يقابله معانا يبقى روح الفريق ديت وروح الـ الـ الـ الفريق الجماعي ديت ديت إن شاء الله لازم نتصد وسطنا بإذن الله آآ آآ الموضوع يا جماعة ده رسالة وقضية النبي زي ما قلت لكم لما راح للأنصار شرط عليهم أول حاجة السماء في المشرة والمكرة يعني إيه؟ يعني كنديا النفق والعصر في العصر واليوصل أنا مع الإخوة اللي مسكين الورش على الأرض لما بنيجي نا في المسجد يعني الجماعة الشرعية لما بنيجي نعمل عمل, عمل بيطلعوا وبهم حاجة اسمها نلم من حد برا طلع من جيبك حبيبي اصرف ولو معاكش فلوس لازم نضحي عشان نحس بقيمه العمل حاجه الثالثه وعلى الامر بالمعروف ونهى عن المنكر لازم يكون في ايجابيه البناء اللي احنا بنحاول نبنيه ده بناء حياتنا وعمرنا هو ملك لله مش ملك لينا وممكن احنا نبنيه وربنا يستعمل فيه ناس تانية بعدنا ولكن لازم نحس بالانتماء للمشروع اللي احنا شغالين فيه الحاجة الرابعة وعلى ان تمنعوني مما تنعنوا منه نسائكم وابنائكم يبقى الأضية قضية ان احنا ممكن نتعرض لخطر في النت يا جماعة ممكن نتعرض لمشاكل في النت ممكن الثوابت الدين تتعرض لمشاكل هندافع عنها هنقوم للدين وعلى ان تقوموا لله لا تخافونا في الله لو متلائم يعني ايه يعني دكتور طوارئ دكتور الطوارئ اي لحظة بيدخل حالة في المستشفى بينزل ويكشف عليها ما يقولش لا انا شغال الصبح بس او بالليل بس انتوا مستعدين يا جماعة انتوا مستعدين ان انتوا تشتغلوا مستعدين ان انتوا تشيلوا مستعدين ان انتوا يعني نتشارك باذن الله سبحانه وتعالى ان انتوا تتربهم وفي نفس الوقت وانتوا بتتربهم انتوا بتحاولوا ان انتم كل خطوة ربنا سبحانه بيبصرنا بيها ان احنا نحاول نوصلها للناس يعني اه اه يعني دي نقطة النقطة التانية بعد نقطة النية وشحذ الهمة والعزيمة النقطة التانية نقطة فهم الواقع يعني ايه يعني انت طالبة بتتربي وانت طالب بتتربى لو انت خرجت عن المفهوم ده انت مش هتقدر تدي لحد حاجة يعني بصوا يا جماعه انا كنت بقول لاخواننا من كذا يوم احنا ما اشتغلناش في الدعوه لان احنا كفء احنا اشتغلنا في الدعوه لما ما حد يشتغل إحنا اشتغلنا في الدعوة لما لقينا الواقع فعلا في كارثه فاضطرينا نشتغل فاحنا الوقت يعني انت المفروض قدامك خمس سنين بتتربى وبتطلب العلم وبتتعلم فن الدعوة وبتتعلم قيام الليل وبتعيش في اكناف الحرم في العمر بعد العمره وبتتعلم الاخوه وبتتعلم العمل الجماعي وبتتعلم الدعوة الى الله وبتتعلم الذاتية والمسؤوليه والكحرطة وروح المبادرة المفروض ولكن احنا مضطرين الوقت ان احنا ننزل فعلا ليه? لان نعمل ايه? الحاجات البسيطة اللي ممكن يبقى عند بعضنا دي ممكن تفيد ناس جدا جدا في دينها يبقى اوعى تنسى انك طالب بتتربى اوعى تنسى هذه الحقيقة لازم قبل ما نقول للناس اسمعوا نكون احنا سمعنا لازم قبل ما نقول للناس النص ساعة قبل الفجر نكون احنا صلينا لازم قبل ما نقول للناس التجرد والاخوة يكون المعاني دي عندنا لازم قبل ما نقول للناس ربنا والتضحية عشان الدعوة الى الله تكونوا انتوا نفسكم نشطاء في الدعوة نشطاء في الدعوة شغالين في الدعوة يعني كنت سبحان الله يعني قريب يعني رحت اخ مريض فروحت جبت افاصين فاكهة كده ورحت زورته فاخي مش صغرب يقولي انت اللي نازل وتجيب وتعمل ونازل جولات وتنزل الى الوقت ما تنزل قلت له يا ابني مش هينفع يا ابني احنا هنفضل لابسين العفريقه الزرقاء الاخر يوم في حياتنا احنا مش هنكبر على الشغل مع ربنا احنا مش هنكبر على اي مهمة بنعملها لدين ربنا عشان كده يا اخواني لازم اطمن عليكم في هذه النقطة النقطة الثالثه علاقه كنتم ببعض علاقه امال الاقصى بام حمزة ايه علاقة اروى بوفاء ايه علاقة يمامه المسجد بالؤلؤه باسلامه ايه علاقة غيثي رضا الله بام خليفة ايه انتوا نفسكم مع بعض علاقه محمد الشهاوي بالدكتور محمد رفعت ايه؟ انتوا نفسكم علاقتكم مع بعض شكلها ايه يعني لازم الشغل يبقى متماسك داخلين يعني متماسك يعني انتوا نفسكم لازم يبقى فيه فعاليات قوية جدا بينكم وبين بعض فكرتوا ان انتوا تعملوا ورشه بينكم وبين بعضكم انتوا انتوا مع نفسكم دكتور محمد رفعت يدخل مثلا معاكم كده ويبقى فيه ورشة طبعا الأخوات مثلا يعملوا مع بعضهم والاخوه يعني طبعا اعمال اجتماعيه دي مع بعض والاخوه مع بعض فكرتوا ان انتوا تتواصلوا مع بعض تحبوا بعض فكرتوا انكم بعض الفجر فكرتم ان انتم تنشئوا واقع للتعاون الايماني والتعاون الاخر بينكم وبين بعض دي نقطة مهمة جدا يا جماعة ال ال النفسية الجميلة الحب العظيم اللي بين اخواتنا وبعض وبين اخواننا وبعض دي نقطة تالتة عايزين نقاف عليها طبعا الكلام اللي بقولولكم ده كله هتحول الى مشاريع عملية باذن الله ان طلعتوا جدين يعني انت دلوقتي في مرحلة امتحان في مرحلة امتحان يعني انا فعلا كنت بقول لدكتور محمد رفعت من يومين انا معرفش ان الورش مستمرة ولو اعرف انها مستمرة من بعد رمضان انا كنت اشرت لها في كل درس ورش النت آه آه آه آه. انا معرفش انها مستمرة فبفضل ومني الله انت دلوقتي نجحتوا في اختبار مهم جدا الاستمرار ان انتوا تقدروا تستمروا انما لسه في اختبارات عشان نقدر سعلا ربنا يغير بينا الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى النقطة التالتة لو قفنا مع نقطة الأخوة اللي بينكم وبين بعض الحاجات دي يبقى فيها فعاليات يا جماعة يعني أنا مش هسيب يعني المفروض انه انتو لوقتي فريق احنا بنشتغل مع بعض عشان الدرس بتاع النت والشغل بتاعنا اللي عنت عن الناس بتقعوا بدل ما تتشحن وتترمي لأن الناس لا هتتشحن هتدخل معانا في الورش من خلال الورش هيتعرضوا لعملية التربية وعملية تشغيل في الدعوة إلى الله بحيث ان هم يوصلوا لربنا بإذن اللي بحيث ان بعد سنة يبقى معنا جيل يشيل الدعوة على نت بس يشيلها في حي ما يبقاش أخ مش عارف يعمل ايه أو أخته مش عارفة تعمل ايه فانت الواتر راجل هتشيل طب انت تقدر تشيل انت تقدر تشيل يعني الواتر أنا عايز برج 10 ادوار يبقى الاساس بتاعه عمره ما هيبقى زي اساس عماره 3 ادوار عمره ما هيبقى زي اساس ناطحه سحاب 100 دور انت دلوقتي المفروض انه هيتشال عليك مشروع هيتشال عليك مشروع انت دلوقتي تشيل انت تقدر تشيل انت بينك وبينك وبين نفسك عارف تشيل يعني اذا انتوا لازم يا جماعه انك تهتم بدينك موضوع زي الحجة الحجه ده تكليف اهو لازم تهتموا ان انتوا نفسكم تسمعوا دلوقتي وانتوا نفسكم تبداوا تتجهزوا ليه لنفسكم دلوقتي هنبدأ ندخل مع بعض في معالم ايمانيه وتربويه الفترة الجاية ان شاء الله ان نجحته زي ما لكم عشان برضو ما بقاش قطعت على نفسي كلمة وترجع وتقوله طب فين الكلام لا ما الوقتي انا مستني رد فعلك انت ورد فعلك انت انتو هتعملوا ايه, ايه نشاطات الاخوة بينكم من بعضها تبقى ايه نشاطاتكم الامانية تبقى ايه ورشتكم المغلقة عليكم كاخوات وعليك يعني عليكم كاخوة تبقى ايه هتقدروا تضيفهم جديد ليكم طبعا من خلال الدكتور محمد رفعت هتبينوا إن انتم فريق وأد... وبتبنوا الفريق معانا احنا الوقت يرسل بنبني الفريق محتاجين اخوة فعلا افاضل يقدروا يشيل ورشة ومحتاجين اخوات فاضلات يقدروا يشيل ورشة هتقدروا إن انتم تنجحوا في هذا الاختبار ولا لا باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى فيه طبعا ان شاء الله إيه نشاط إيه بيننا وبين بعض في مسألة تحفيز القرآن يعني انا قبل ما هعمل تحفيز للدرس لازم انتوا انتو نفسكم تحفظوا ولا لا ولا قبل ما نعمل طلب للدرس نفسكم ننزل على النت نفسكم بتشتغلوا ولا لا نفسكم على النت ولا لا اخر واحد التزمت مين فرديا آخر واحد دخل اللي التزم على مين فرديا هنبدأ اي اي اي فن الدعوة. ايه فن الدعوة؟ ايه فيه؟ يبقى كل دي أفاق مجهود يعني ان شاء الله بإذن الله بيننا وبين بعض وهيتعاون معنا في يعني اخوانا طبعا بإذن الله الأفاضل اللي هشاركوا في تربية هذا الفريق بإذن الله البداية كانت معك يا جماعة ان شاء الله بإذن الله بس هذه الكلمات القليلة للأسف كنت أتمنى أن أدخل من بدري ولكن انشغالي في خط الوطس والتسجيل, والتسجيل لخط الوطس يعني شغالني شوية ان شاء الله بإذن الله بعد صلاة المغرب هنلتقي بقى مع متميزي الورش بإذن الله سبحانه وتعالى اللي المفروض ان انتوا رشحتوهم المفروض ان انتوا رشحتوهم هنلتقي معاهم هنحاول نتكلم مع بعض برده عن هذا المشروع الناشئ وعن الشحن الإيماني ليهم بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نحس بالمسؤولية من البداية عايزين نحس ان ده مشروع انا اهم معنى انا حبيت وصله لكم النهاردة ده مشروع يا جماعة ده شغل ده مشروع احنا بدقين فيه مع بعض فاهم معنى الكلام ده ايه فاهم معنى الكلام ده ايه ده مش عمل كده ده كلام له ما بعده ده مشروع له خط سير ده مشروع انت ممكن تكون اخترت فيه بإذن الله سبحانه وتعالى الموضوع مش عشوائي الموضوع ما هوش عشوائي لا ده مشروع احنا هنحاول نجهز بإذن الله وربنا يستعملنا ربنا يبارك فيكم ربنا يوفقكم هستنى من دكتور محمد رفعت رد الفعل ما بينكم بين بعض عايز تعملوا ورشه بقى الأخوات مع بعض واخونا محمد الشاوي بقى نشوف جدد بقى بحيث ان الاخوه برضو يبقوا ورشه باذن الله بينكم وبين بعض تتواصلوا فيما بعض الأفكار هنعمل ايه مين الجدد تتشاوروا مع بعض قبل ما تطرحوا لنا الافكار بتاعتكم ان شاء الله ان متابعكم باذن الله من خلال دكتور محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أستغفرك واتوب إليك